هي عباره عن تجميع من فوزس اوكسو واحد هايبرفولين 2 هايبرفولينك بقى اللي نزل اللي هو دي هايدريت اما زي حالات الاكوت الليفت في التريبلوفييا طبعا عيان اللي الاكيو الليفت في التريبلوفييا زي انكستينسيف ان بارك انفكشن على سكيل حسابي يعني في حاجه عامله اوبستراكشن واكتر اكزامبل مناسب البولاري البوليزم اللي عنده ماسف يعني في هيوج امبلس صح السيركوليشن والبلود فلو للضغط ال الراجع من اللنج للليف سايت اوف الزهر طبعا برضه التخنات اللي, اللي, اللي بتنزل على طول في الفوركس ان لما بتتنفخ بتضغط على البي دي كله كل دي نوع من الشوك في برضه شوك نيوروجينيك مش ضروري قوي دي الانافيلاكتك شوك دي مهمة قوي ألرش. سيبتك شوك سيبسيز يعرفوا معلومة دي ان السيبسيز ببساطة كلان دي هتدولها من تفسير السرقان السيبسيز بيخلي التوكسين نفسها بتاعت البكتيريا بتعمل كابلري مينتيشا شديد الحركة دي بتعمل نوع من شر غير عامية تبقى Emergency وحتى مكتوب اسمها Systemic Inflammatory Response يعني كان بكلت كان بكلت كان بكلت Syptic Shock اسمها Acute Systemic Inflammatory Response ده ضرز الليه عن Syptic Shock مبارد كده كده هي بس هات ده اللي اسمها اللي هي موباينكس. اصلا تخلي بالكم من ضغطين two pressures مهمين في الشوق arterial pressure venous pressure الانين دول مهمين اول يعني مثلا نمسك اول شوق اللي هي ايه مثلا for example hypo pholemic shock الhypo pholemic انا hypo يعني انا بخر دم بخر يبقى يكيد اي بريشر في جسمي لا يبقى لاو فيناس بريشر لاو اراتيريال بريشر لك بص الهرد بقى الهرد كلنا حافظين الهرد بقى بيبانك البلد للأراتريس وبيريسيف البلد من الفيروس يبقى او عندي هرد فيريا او عندي حاجة كارديوجيني لازم الارتيريال بلد بريشر يقل والفيناس بريشر لازم يعلق سواء لو انا عندي left-sided failure يباله هيعلى pulmonary venus pressure لو انا عندي right-side failure يباله هيعلى systemic venus pressure وهكذا طب تعالي نشوف كده مثلا اللي هو العيال اللي هو عنده aniphylaxis الانiphylaxis ده بتلاقي فاضة اللي كل شيء جلازم برضو هتلاقي نفس الضصر نفس الضصر هتلاقي العيان الارتيريال بريشر لو والفينيس بريشر لو نتالي بالكبير لو يبقى لو ارتيريال ولو فينس بريشر ليه ما هي مفولينيه؟ شديد زي الانفلاكتك شوق والسبتك شوق لكن اي شوق كارديوجينيك او حتى اوكستراكتيف زي مثلا المونوبوليز لازم الحاجات دي كلها تبقى فيها لو ارتيريال بلاد بريشر وهاي فينا بيس في بس حته مهمه يمكن قاله بعد كده تلاقي في حته بس عايز اقولك عليها في الناتيف بي هاي ايه ماشي خالص هو باي يا هادي لي كده على الشمال كلام انا قلته كده في وسط الكلام في حته تكتب البريف فورن فازو دايليتيشن البريف فور الى the resistance that reduces the resistance and that increases the kinetic hazard this will lead increase resistance Decrease Preferal Resistance تهدي إلى uh, Increase Venus Retour زيادة Venus في الكارن المعبود وأنا حتى أطلق أن ال Preferal Resistance هي الحتة بال Preferal اللي هي الدم ما أقولون الدم بينطر الأarterial site لل Venus دب بيمر من الاريتيريا سايد للفينسايد ايه الحته اللي فيها ريزيستنس هنا بترفعه ضغط الدم بترفعه ضغط الدم غالبا بيحصل فيه فرا الواسودايليتيشن من الاريتيريا سايد للفينسايد والبينا يزيد الكربن كربوت يزيد برضو هنا من انه طي Accru Hmmm ..شورق مش معلون ان انا ج Hamilton زايد يبقى مختل لازمَ اياه عملا لا أعند عشان exhausted بصي pouvoir جلد اذا يمكن ان اجل منطف ال marketers 거나 هزال مش لي حاجه اسمعها هاي اذا! حاجه اسمعها high Absal уб�� حقهвой يعني exciting ability أكدر من النور مسمائك باه ب viewed front of rio 邊's a nivel ايه انا حاجه في اهم حاجه اا الفكر بيحصل بالمهات تيشو هايبوكسيا يبقى انا هنا فعلا انا شوت طبعا الكلينيكال بيتشر بصفه عامه الشوك اللي هي ايه بقى الضغط الواطي والتكيكارديا وكلام كده يعني جميل في بقى حته برضه عايزكم ده لبانكم منها اوي اللي هي يبقى ديه اللي عايزيني نعلم عن طبق ديه اللي هي اول واحدة ماني تستيش او شوق اكوردن بطاين هاي موفلينة الاسكن على المقابيل موت وفي حاجة اسمها سكيلو كابيل جاوي ريفلين يعني عالبنة يا دكتور يعني ليجي في اي حتة في الجسم كده بتدوس بيديك كده على الاسكن كده بلوس على الاسكن جامل كده انت بتعمل بلو انت تدوس على اي حته في جسمك حتى على باظ كده او تدوس على ضفره او تدوس على اي حته في سكن احساسك مجال الكوبريشن بيحصل قالو شيء بايدين بيحصل بيه فينج طبعا دي ساين سهله قوي دي بتن طبعا البولس عندي على عن التيكارديا وسويتي فطبعا عندك ميتابوليك أسيدوزيوس اكتب سببها بالقصير لحينه لاك ديك أسيدوزيوس هذا معروف ان الشوق لما بيحصل معه ديشوهايبوكسر شديدة اللاك ديك أسر بيتجاهل طب ايه العلامة المميزة انه ديك كارديوجينيك ان المريض عنده مثلا بايلاترال فاين بيزر كريبيتيشن عنده كونجستل نيك فينز عنده بالموناري ديما والله احنا نديه برد يعني كل عيام بيبان ده ده نزف وشكله سائع وبيل ونبصة جمعة بتلاقي واحد سائع وبيل زي البفتة ده بينزف ما تخش عاملين ليه ضغط واضي ايه مدلق نزيف لازم تخبر بحكاية دي موجبه باش نزيف بره ان شاء الله بس لازم نحوكم ايه منعكم بي. ان واحد شوق وقال في جالب ولا فيه برمونر اهديمه لازم انا نبسك المريب ده شمعنيه كله دي شوك طب هي ايه؟ دي لا دي هايفو فوليميك لا كده؟ عشان كل واحدة ليه علاج مختلف يعني مثلا لو هو هايفو فوليميك هتدينه بلات رانكس فيوشن هتدينه لو هو كارديوجينيك مقدرش هتدينه ولا فليوريكس ولا بلات رانكس فيوشن هم عايزة تدينه لوبامين لبيوتامين مثلا بعد كده في عندكم الهيل ايه بوكو ستراكت ايه شوك زي حالات الماسف بالمودري الفوليس على سبيل المسال حالات النيمو سوراكس حالات التبقنان كل واحدة ببنيها ما عنده ايه كبير عنده ايه اسفاراتري فيلن عنده الهيل كوزمون ساينس يعني ايه هو الى كأن الشوك عمال يجيب الايه جاب مرة اه اه اه مثلا كارديوجينيك شوك وقال لك extensive mind-cardal infarction وعمل left-sided failure خاصة هم عارفيني الكلمة نازل قل ماضي اليدويس أردك دمبونان لدي فيوشن ميمون سوراكس عادي كل دي عميل تيجي تنزل تحشوية أني فيدانك في أني فيدانك <تصفيق> في شرطي شرطي مهمة جدا وطبعا اكتب على الشمالي يعني ضمن الكوزيز أني فيدانك الشرطي اللي لازم تبعرفينها طبعا إننا ممكن فور اكسامبل يعني بعض المدكيشنز زي الأدوية التي تكون سبب زي زي السالفا سالفورامايد زي المنسيلنز والحاجات دي ممكن تعملها في الأجل شوان. زي مين كمان بعض الأكلات بعض الميز الشهيرة هذه مين الشيخ كده عقله ماشي ناس قاعده بلاوي تشيش صحيه بس صحابين كده يا حد لا لا لا لا حد مات النهارده ده هو في حاجه لا في حاجه اللي هي ايوه شيل فيش ايوه فوت اس اتش اي دبليو ال شيفش بتضرب الحته اه ده في سمك فيش شيل فيش هي الاكلات البحريه اللي ليها شيل اه زي اه اه بالظبط زي الكندفه خط عندك الجديد دفلي ويبكابوريا ويستابوزا كل نوعين من اللاكل شنفيش في ناس اللرجكة ويهي بقى بص ما هنا ايه بص لا هيعمل انيفلاكسز ايه لو اتاكل ايبين اورال مش مسا تخط حون البيكيسيلين اورال يعني كلم حاجة <تصفيق> مش عمي ده أرجوك يعني من الحاجات الطريفة جدا اتنه الانفلاكسز دايما بيحصل مع الانشيكشنز لأي ألوشي لأي ألوشي اللاقينه سيفو بزياد لنوعية دي ده أكل يعني هتاخد غوران حاجة بتتاخد غوران طب تعملي شوية أمتكارية لا يبدو وصر يجيه لأبيل فلاك تكشوك خلال نص ساعة يعني هدد ده, ده شيء قريب يعني ده كل حاجة قول انه هدو اوصل الار نص ساعة مش فازا بعد ساعة كيل لأ الحاجة زي مش هدين تبار في الدباق في بلد ده نجيه لها علاج زي ما تشكوا بلد يعني قول نشيه S H E W -L. جسمه هو الشغل في العقل اكتشف مش يعني لا شيء يا راجل قش يعني بعض كائنات بحار فيها قشر في مين ده لا لا بعض شيء اسمه حت بس طيب نيجي بعد كده في بقى حاجه اللي هي بعدك كده اهو كده كده كده اكتب عليه لتعليك في حاجة اسمها كانت بالك في حاجة اسمها سوان كده بتاع ده سوان جانز كاسيطا يعني كي كسرت في حاجة اسمها الوينجي تلموناري بريشور يعني ايه بيت جين؟ تلموناري بريشور انا دخل قسطرة من الفيمورال بي او الكيوب تال بي وهذا الكيك هتروح فيه الرايت ايتريا الرايت فينتريك تلموناري فينتر لحد ما دخل القسطرة تبقى ويت يعني ايه تبقى ويت جينة؟ يعني تتحشر احب اقول لكم اسمه الضغط ايه؟ اسمه الضغط الانحشاري في الشريان الراهنى اول واقع كده ايه رايك في الضغط الانحشاري ده الحاجة الغريب فهما طب سؤالي ضدنا لو انا قيست لو انا قيست البرشا في البلمونري القاطي بالطريقة وينشت يعني عدى دخل المسطرة دخل المسطرة حتى ما تتحشب خلاص ما تخشش انا كده مش بقيس البلمونري بريشر بس لا ده انا باخد فكره كمان عن الليفت اتريال بريشر ليه لانه هو الليفت اتريال بريشر مين اللي بيصب فيه اللي بيصب فيه البلمونري فينز طبعاً اللي بيصب في البلمونري فينز كده البلمونري ارتريولز بقى رايحه فانا تقريبا لما بدخل السوان جاز الكاسيطا الى البلمونري ارتريال وتتحشر جوه خالص يبقى انا بقيت على مقربة من وعشان كده دايما نقول لك ايه البالمونري وينشيب بريشر بيعلم في حالات الكارديوجيني البالمونري ديما هتقوله الاجابة صحيحة يبقى اكتب دي على شمالك انه الوينشيب البالمونري بريشر بيرفليكت ال-pressure of the lefty-entrial and the pulmonary veins. يبقى لي ال-widget pulmonary pressure widget pulmonary يخلي بابك widget pulmonary artery pressure داري داري داري داري داري داري يبقى ال-widget ال في ال lefty والبلموناليفيد يبقى صوت يتيزي إليفيد بيعطى في حالات ايه؟ حالات ايه؟ بكارديوجين بالموناليفيدين ممكن يعطى حالات كفاءة كارديوجين بالموناليف وكذلك يعني هو عايز يقول لك إيه؟ إن اي حاجة ترفع ليه فيتر البرشور وتعمل بالمانري بينا سموتشيشا لازم الويتشين بالمانري بريشور بيعني الكلام كده بالت حتى عود بعدين يعني الكلام ده لسه عشان نجاقول لك إيه, إيه سوان سيكاسبه إيه مش عارف بتاعدي لأ دي أسطارة مشهورة قوي في العلم تفهمت إزاي طيب بيجي بقى بعد الحنة دي كده يسيني دامي بقى الصالحة investigation كله كلام عادي investigation بريد العلاج بيتكتيروين اوكسوشين مش عارف ايه ظهر علاج اسميسيفي للسابق ايبو فوليك شو برا ترانسكيوشن فليكوز سنتيك شو انتي بايوركوز ايبو فلاتيك خلي نالك هندرينارين انترا ماسكولر اللي جاء صح ماسكولر ونسكيوتينيس ها انترا ماسكولر هو الهندرينارين بيتاخد دائما سكيوتينيس إلا هنا لازم انترا ماسكولر اه يبقى تكتب لي بقى كده اكتب على شمالك جروب <تصفيق> اوف ادمنستريشن اوف ادريين يعني او اي يوزز اوف واحد بيستخدم في علاج البرونك الازمه اللي هو استعماله قال طب لو انا هستعمله في البرونك الازمه هستعمله ازاي سابكي دي ده بطبيعه حالات الكاردياك الارست هيديه انترا بينس بس ايه الشرط مين يقول كل عندهم اوكي طب لو عنده الارست انت بقول الارست وجه انترا طب هيمشي ازاي في الدعم يبقى لازم الشرط المريض يتعمل له سي بي, سي بي يعني هاعمل له كاردي دي سستيش في القلب يعني يعني السيركيليشن شغال ما بيوقف ساعتها ممكن يبقى انفكت بس الافضل انتركت ده يبقى انترا كارديال شغال بيت انترا كارديال يعوض وصل لسه دي وريد يعني ايه كده طيب ايه الحاجه الاخيره اللي انترا ماسكلر في حالات الاني في الانتكشن طبعا ليه انترا ماسكلر اه يا دكتور لو انا شكت بيبقى الـ skin perfusion صفر مفيش skin perfusion صح؟ اوه انا لما جديدك انا حقنا ساكيوتينيس يبقى عمر ما هتوصف يعني مش هتمرزون فمندي عمضة مصفل يعني اوضع اه مثل تلمانر يقوليز ببقى عندك هنعمليه سرومبوليتك سيرامي كارتك تامبونات هن... هن... هندي هنعمل ديفينج الى اذن يعني الكلام كله بسيط جدا مفيش حاجه خالص بس كده هات لي حته من التراب كده يعني قريب منك ده طارق في اولاد كده باللط لو حد جه قدام باللط اش